أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِّي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهُ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 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Jara'a lakum min addin maa wassabihi nuhoha wal-l-l-dhi auhayna ilayk إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللَّهُ يَجْتَبِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَخْتَارُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جاءهم العلم بغيا بينهم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 فَلِذٰلِكَ فَدَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحا ونف بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَّ السَّاعَةَ قَرِيبَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَخَافُونَ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 وَهُوَ الذي يَقُبَلُ التَّوْوبَةَ عَْ ععبَادِهِ وَيَعْفُوا عَن, ويعفو عن السَّّئاتِ وَيَعلَمُ مَا تَفعللُون وَيَسْتَجبُ الذي نَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّانِحَاتِ وَيَزيدهُم مِنْ فَضْلِه وَْكَافِرُونَ لَمْ عذاَابُ شَدِي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 ومن آياته الجوار فِي البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ فَمَا آتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ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 والَّذينَ استَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَمرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُم وَمَِّا رَزَقَنَاهُم يُ فِقُ والَّذينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيُهُمْ يَ تَصِْرُون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 إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ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 يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَجْعَلُهُم ذُكَرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ